ولا خسأوا فيها ولا تكلمون انه كان فريق من عبادي يقولون ربنا ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وان انت خير الراحمين فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائسون قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين يَقُولُونَ بِاثْنَيْنِ يَوْمًا أَوْ بَعْضِ يَوْمٍ فَاسْأَلِ الْعَادِّينَ قَالُوا إِلَّا بِثَمِّ إِلَّا قَلِيلًا لَّوْ أَنَّكُمْ كُنتُمْ تَعْلَمُونَ أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ